الأدعية الأسبوعية للإمام علي رضي الله عنه دعاء يوم السبت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أول كل شيء وآخره وخالق الخلق ورازقه فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع وأنت على كل شيء قدير صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم إني أدعوك وأعوذ بك من الفقر وتشتت الأمر ومن شر ما يحدث في الليل والنهار اللهم جعلني من عتقائك وطلقائك من النار